أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وقل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في الدرس الماضي في سريان اجمال الصلاة في سريان إجمال الخاص إلى العام وضينا المقصود بالإجمال والمقصود بسريان إجمال الخاص إلى العام قلنا يقصد بالسريان لا في العام للمتيقن أنه من أفراد العام لان هنا في الواقع بالعام والخاص يكون عندنا قبور ثلاثه يكون عندنا عام متيقن انه من العام الذي يجد اكرامه وعندنا خاص متيقن ايضا انه خرج من العام بسبب الفسق مثلا وعندنا فرد مشكوك وهو فاعل الصغيرة مثلا فاعل الصغيرة لا ندري هل يدخل في الخاص فيكون فاسقا فلا يكرم أن يبقى تحت العام فهو عادل فيكرم حينما نقول التريان اجمال الخاص نقصد تريان نقصد التريان هنا في هذا الفرد المشكوك لا في كل أفراد العام التفتوا لا في كل أفراد العام سلام عليكم إنما نقصد تريان اجمال الخاص إلى الفرد المشكوك من العام هذا الفرد المشكوك هل يبقى تحت العام ان يلحق بالخاص هذا المقصود بالاجمال وقلنا الكلام في سريان اجمال الخاص ينقسم الى قسمين اذ مرة تكون الشبهه في هذا الخاص شبهه مفاهيميه واخرى تكون شبهه مصداقيه ثم قلنا ايضا الشبهه المفهومية التي وقع الكلام فيها بالامث الشبهه المفهومية الامر فيها يدور بين أن يكون بين الأقل والأكثر وأخرى يكون بين المتباينين هاتان صورتان وكل الصورتين أيضا قد يكون المخصص فيها مستقلا وقد يكون منفصل فهذه أربع صور في الشبهة المفهومية تكلمنا بالآن سلام عليكم. تكلمنا بالأمس عن الصورة الأولى والثانية قلنا إذا كان المخصص متصلا لا فرق في الحكم بين أن يكون أمر الشبهه دائر بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين إذا كان المخصص متصلا فلا فرق في الحكم الحكم واحد وهو كما يقول المصنف ان اجمال الخاص يسري الى الفرد المشكوك من العام فلا يكرم نتوقف في الفرد المشكوك بينا بالامس لماذا قلنا لان العام اذا كان المخصصون فيه متصلا ألخص المطلب إذا كان المخصص فيه متصلا هذا بحث بيناه سابقا ايضا إذا كان المخصص متصلا فالعام ابتداء من الأول لا ينعقد له ظهور إلا في الفرض المتيقن أنه داخل تحت العام بيناه بالأمن قلنا إذا كان المخصص متصل فالعام من الأول مبعد مجيء الخاص لأن الخاص مع العام مقرون في الكلام إذا كان المخصص متصلا فالعام من الأول لا ينعقد للعام ظهور إلا في الفرد المتيقن دخوله تحت العام واضح؟ ويبقى ما عدا ويبقى ما عدا الفرد المتيقن دخوله تحت العام يبقى تحت الخاص اعيد العباره لو واضحه العباره واضحه ليه عشان بعض الاخوان رجموا ما اعرف يعني هاي العباره واضحه انتهينا اذا إذا كان المخصص متصل فالمصنف يقول الحق عندنا أن إجمال الخاص يسري إلى الفرد المشكوك من العام ويطرد هذا الفرد المشكوك من تحت حكم العام فلا يكرم ذات الفرد المشكوك وقلنا لا فرق سواء كان الأمر يدور بين المتباينين أو بين الأقل والأكثر مثلنا بالأمس بعض مثلنا بالأمس بمثال لهذا ومثال لهذا الشق الثالث مطلبنا من الآن الشق الثالث ما إذا كان الأمر في الشبهة المفهومية يدور بين الأقل والأكثر وكان المخصص منفصلا وكان المخصص منفصلا هل يسري إجمال الخاص إلى العام سيدنا زين العابدين هل يسري درسنا لهذا هذا اليوم هل يسري إجمال الخاط؟ إلى العام إذا كانت الشبه مفهومية والأمر فيها يدور بين الأقل والأكثر مثلا مثلا المولى يقول لعبده أكرم الشعراء أكرم الشعراء عام عام بعد ذلك المولى يدخل إلى البيت ويشرب الماء ويشرب الشاي وينام ثم بعد, بعد أن يستفيق من النوم يأتي مرة ثانية ويقول للعبد لا تكرم الفساق منهم من الشعراء واضح؟ فالخاص هنا متصل او منفصل منفصل نحن قرانا سابقا إذا كان الخاص إذا كان الخاص منفصل فالعام قبل مجيء الخاص ينعقد له ظهور في العموم أو لا قبل مجيء الخاص إذا كان عندنا مئة شاعر إذا قال المولى اكرم الشعراء قبل مجيء الخاص يجب كامل المئة ولا؟ لا فينعقد للعام قبل مجيء المخصص المنفصل ينعقد للعام ظهور في جميع الأفضل جيد ثم جاء وقال لا تكرم الفاسقة منهم خب هل يسري اجمال الخاص إلى العام هنا والخاص منفصل نقول العام قبل مجيء. الخاص ظهوره في الجميع ظهوره في الجميع بعد مجيء الخاص التفت العام له ظهور وظهوره فيك في الجميع في البيئة الخاص بعد أن يأتي الخاص بعد أن يأتي أيضا له ظهور أيضا له ظهور ولنفرض ان الذين تيقن بفِضْقِهِمْ من الشعراء عشر، فالخاف يقول له ظهور في كم؟ في عشرة، في عشرة، في عشرة جيد في عشرة. خب هنا ظهورات ظهور للعام في العموم، سلام عليكم ظهور للعام في العموم، ظهور للعام في العموم، وظهور للخاف في الخصوص. هنا يتعارض يتعارض الظهوران يتعارض الظهور التفتوا هنا لا نقول ألعاب ليس له ظهور كما قلنا في المتصل هنا نقول ألعاب له ظهور في الجميع والخاف له ظهور في العشرة بعد التعارض بعد التعارض يقدم الأظهر على الظاهر يقدم النص على الظاهر فيقدم ظهور الخاص وهو أقوى لكن ظهور الخاص في كم؟ في عشرة قد الباقي قبل مجيء الخاص كان العام يشمله قبل مجيء الخاص كان العام يشمل الجميع تيقن بعد مجيء الخاص بخروج عشرة فقط بخروج عشرة فقط والباقي كان العام يشمل قلب يشمله قبل مجيء الخاف بعد مجيء الخاف نشك بعد مجيء الخاف نشك أخرج عشرة يقينا لكن نشك هل الخاف أخرج غير العشرة واضح العبارة هل الخاف أخرج غير العشرة نقول العسر قدر متيقن خرجه والباقي نشق والعام قبل مزيء الخاص كان يشمل الجميع فما تيقن بخروجه تحت الخاص نخرجه وما لم نتيقن يبقى شمول العام يبقى شمول العام له فلا يخرج مع الخارجين أعيد المطلب مرة ثانية أعيده مرة ثانية خلص. المصنف يقول العام نحن قررنا في الفصل الثاني قلنا إذا كان المخصص منفصل فالعام قبل مجيء الخاص المنفصل له ظهور لكن ظهوره في العموم قبل مجيء الخاص قد بعد به الخاص بعدم به الخاص يتعارض الظهوران ظهور العام في العموم ظهور الخاص في الخصوص الخاص له ظهور والعام له ظهور ايضا يتعارض الظهوران نقدم شوف العام له ظهور والخاص له ظهور يتعارض ظهوران عندنا لكن ظهور الخاص اقوى من ظهور العام والخاف ظاهر في عشرة فقط متيقن في عشرة فقط والباقي مشكوك خذ هذا المشكوك قبل أن نشك فيه كان داخل تحت العام أو لا الآن نشك نبقي تحت العام لا لا يسري إجمال الخاف هنا لا يسري إجمال الخاف هنا لا يسري طب شوء موجود أو فقط على نحن قلنا أيها الأخوة. العام له ظهور قبل مجيء الخاطب. جناب السيد يقول أكرم الشعراء وعندنا مئة شاعر. فالمئة يجب اكرامهم جميعا ماكو هو مخصص؟ مخصص غير موجود. خد بعد مجيء الخاطب. بعد شوفوا المياه يدخلون جميعا تحت ظهور العام بعد مجيء المخصص نحن تيقننا المخصص الخاص قال لا تكرم الفساق منهم ونحن عندنا يقين بفسق عشرة من الشعراء بفسق عشرة من الشعراء عندنا يقين بهذا اقرب الشعراء هذا اقرب الشعراء اذا صار المئه من الشعر ثم لا لا لا تقرب الفستان ولنقرب الفستان عشره جيد خذ قبل المجيء الخاص العام يشمل المئه العام يكون مينة بعد موزين الخار نحن عندنا يقين ان الخار اخرج عشرة وممتزرة اما اليقين بهذا خب اذا ثلاثة عشرة يبقى تتعون ضحيح تتعون ضحيح خب ألغم الى عندنا والنفض باستفعين عندنا خمسة والنفض فرودة نشوف فيني ليش؟ لان هؤلاء فعلوا نشوف هل معل هل دخلوا في الفتح فيقولوا مع العشره اولا خط قبل الاخير هؤلاء مشمولون بكان الشعراء اولى مشمولون مشمول قبل الاخير بعد الاخير خالص يتقدم بخروج العجره ولا شك ولا شك في الخمسة هل الفتح هل الحرف يشمل الحد او لا لا شك معنى يقين اذا عندنا لكن الحد لكن ما عندنا شك بيقين إذا عندنا شك عندنا شك لا يكثر بشمول الخاف لهم وعندنا يقين ثابت بشمول العام لهم فيبقى لحت العام ففي الواقع هنا في المنتقل إذا كان الأمر يدور بين الأقل ولا حسن الخاص الخاف لا يسري إلى العام هناك توقف في المنتقل قلنا أيها المولى أيها العلب أكرم الباقي ولا أخف هذا واضح واضح بعد نجي الخاف عارف ظهوران ظهور الخاف وظهور العام ظهور الخاف أقوى بعد ظهور أقوى من ظهور العام فيقدم يحمل العام على الخاف في العسار الباقي مشكوك قبل الشك قبل الشك قام جميعا تحت العام نشوف بشعر خرج هالخلج الخمسة الافضع الخروج فيبقى تحت العام ففي الواقع اجماع الخاص اذا كان المختص مختص بالفصل لا يسري الى العام الى الفرن المشروف من العام اذا كان الامر يدور بين الاقل والاحل هذا واضح هذا واضح واضح انتهي يبقى عندنا اذا كان المخصص ومنفصل والشبهه المفهوميه والامر يدور بين متباركه هذا يحتاج لشويه التفاح لذا اصبح هذا المولاي يقول اكل الشعر اكل الشعر ثم يقول. لا تقل لا يدفعها هم شعرنا من واضح خالقا بلى بين مخطط بلى بين مخطط يشملني اشعر خذلني زيت زيت زيت زيت زيت زيت زيت زيت زيت زيت زيت زيت ونصر عندنا ثلاث شعراء باسم ايه ايه ايه في الله ثلاثة خب بيت ابن أركم الحاشب ديت ابن أركم انا ديت أنا الآن هذا اللي المولى قال لا بيستر الزيت هاي زيت عندنا شاعر افريقي اسمه ابن ارقم وشاعر هندي وشاعر عربي ثلاثة أي المقصود المطلوب أنا لا أعرف واضح يقول لدي إجمال مطلوب في زيت أنا أشخص هذا زيت و هذا زيت أشخص هذا زيت لكن أي زيت إجمال مطلوب في زيت واضح جيد خب منا تلك يكري إجمال الخاص أليه الحام ما تقولون أنه ما تقولون يسري او لا يسري لا يسري يسري او لا احفظ الجواب يسري او لا يسري لا يسري لا يسري, يسري, يسري؟, يسري, يسري؟, يسري؟ المخصف هنا من فترة منذ ثبت يسري يسري؟, يسري؟, يسري لا يسري المصنف يقول الحق والإنباط أن إجمع الخاص يسري الفرد المشكوك من العام كما قلنا في المستقل كما قلنا في المستقل في المستقل قلنا لا تفضحكم الوحد سواء كان الامر في الشباة المرسومية يدوم بين الاقل ولا أكثر أو بين المتبعين قلنا هناك يسري لماذا؟ هناك هناك وهنا هناك هنا. هنا. لأن العام لا نعقد ذهب الظهور من الأول إلا بالفرد المتيقن دخوله تحت العقل وإنه غير مجرد متيكّن بالفرد واضح؟ هنا نقول لا يسري لكن لا ننفق الدليل لا لأن العام ولد عقل لأكون يعني لأن هذه المعلومة احفظوها إذا كان المخصف والفرق بين المخصف فرقنا ثابتا الفرق بين المخصص المستقل والمفصل هن في المخصص المستقل لا ينعط للعام ظهور من الأول إلا فيما على الظاهر أما إذا كان المخصص مستقلان فالعام ينعقد وهو هو في العموم لكن بعد مجيء الخاص يتعارضان يتعارض الظهوران يتزاهم الظهوران وعذا فيحزن ظهور الخاص على ظهور العام لماذا لان ظهور الخاص اقوى من ظهور العام او لان الخاص نص والعام ظاهر واذا تعارض العام إذا تعارض النص مع الظاهر قدم النص على الظاهر هذا ما هنا انه ينبغي حكم الفقره الرابعه اذا كان شبه مفهوميه والأمر فيها يدور بين المتباينين وقال المخصص منفصلين الإنطاث الحق أن إجبار الخاص يهتم لماذا؟ التفق يقول المصدرس قبل نجي الخاص العمضاء في شكله العمضاء في حمد. قبل نجي بعد نجي الخاص قبل يقول المقدس بعد نجيه خاص يصبح عندي علم إجمالي يصبح عندي علم إجمالي يأخذ يحري للعلم الإجمالي يصبح عندي علم إجمالي بان واحد من دول الثلاثة الكرام هنا يجلس واضح؟ ريجوز لا تكلم بيت واحد من الشعراء الثلاثة المت... الذين سموا بزيت أحدهم إكرامه برجاء عندنا بعض هذا العلم هذا العلم اصحاب أولا فأنا اعلم بأن أحدهم لا يجب إكرامه و لأنهم ثلاثة فعندي علم إجبالي أن الأمر بعدم جواز الإكرام يدور بين هؤلاء الثلاث بين هؤلاء الثلاث خب العلم الإجمالي قرأنا أو نقرأ في الاصول العلم الإجمالي مرجل حجة أبو المثال ولا المثال؟ أبو المثال إذا عندي عشر أواليق أو عشر أباريق إبريق عندي عشر أباريق للوضوء عندي عشر أباريق سألن أخكار ما هذا هذا واتوضا منه صحيح؟ ثم لأني من أرسي عظم ثقة إلى أرسي فما أجر أني قال أنا أعلم بأن أحد الثلاثة أول لأ أحد إلى أين لو إنا ألف لو إنا با أحدهما من الجيس يقينه خذ الثمانيه ما عند الكلام لا وضع يده على اثنين أو على ثلاثة قال هذا هذا واحد على شبه نجاة وقعت في الانادي الاحمر وثلاثه حمر عندي والباقي كلهم مثلا بيس ثلاثه حمر يكون احد الثلاثه الحمر وقعت في جنسه واضح تعني إجمالي بالثلاثه عندي او لا عندي علم عن إجمالي ان واحد من الثلاثه لسه جيد خذ هل يجوز لي الوضوء باحد الثلاثه يعني لا لماذا؟ لأن هذا الجماعة، الجماعة كونها يكون كنا نقول هو الشيء. شيء في الصلاة قد ما في البكوة شيء لا يرثي هذين من أيه، وليس عندنا في الرواية إذا مثل هذه الشبه المحصورة يقول أيهما من الله غير الله؟ الله هو كله. تقبل هذا جيد. لا يكرب كم؟ ثلاثة فهنا عندي علم إجمالي فهنا سريان إجمال ألخاف إلى العام للعلم الإجمالي بأن أحد الثلاثة إكرامه لا يجوز، فأخاف أن أكرم جناب سيد زيد فثلاثة فيطلع هو الذي لا تمح الله هو الذي ممع من إكرامه او اخاف جناز السيد او جناز السيد امتالك فاخاف فيخرج هو الذي لا تكرم البيضة الشارع ما جوّد في الجولة ما جوّد فإذا اخلمت السيد اخاف هو الذي طالش فلا تكرمه خب قد يكون خائف قد يكون خائف اكثر اي واحد اكرمه لا تكرمه والباقي ادخله مع العالم اقول والله ما افضل هذا فارس الكلي السيد يقول وما بجد الموضوع لاحتمال الرف الذي يجب اخراقه وماذا يريد فينت اذا اخترت هذا رجع احد الطرفين يعارض بالاخر كلكم اذكر الجميع اقول عندي علم اطعن عندي علم قابل ان واحد مواد اليكره فكيف كل الجميع هذا مخالف لعلمهم قطعي بعدم جواز إكرام أحد أحد الزيدين مثلا واضح لا تقول بعد ندخل في العموم وندخله في العام لعندي يقين عندي, عندي هو يقول هذا لا تكرر زيد الناس فإذا دخلت زين في العام خالفت علمي قطعي بعدم جواز إكرام زيد ابنه فالعلم الإجمالي يقول ما هم لا عشر اي الثلاثه تتوقف في الثلاثه ما يقل كل قوم يريدون في الحال ايه الموضوع ده لا هل تعرفوا قد يكون قادم على الثلاثه اقول لكم رجعنا على الثلاثه العقد التشفي فكيف في واضح هذا فالعلم الاجمالي ازاء امره بين هذه الاكرام الثلاثه منجز وحجه يقول انا حجه عليك في يوم القيامه او لا اقل امام الموتى انا حجه عليك فعلا بأن واحد من الثلاثه اكرامه لا يجوز فكيف تنجز ارقد رجع ذلك فلا لا يستشكل الا واضح قال إلا ان هناك فرق نحن قلنا في المستقبل إجمالا يصير، هنا لينفع يصير. في المستقبل قلنا لماذا؟ لأن العام لا الاول غير له ظهور إلا في الفجر متأخرا دخوله العام عام. هنا لينفع يصير. هنا العام له ظهور، والخاص له ظهور واضح. لكن ظهور الخاص أقوى فيندر على ظهور العام واضح. وهؤلاء الثلاثه يخرجون من تحت حكم اما العرض يم فيها لكن حكمه الله يخرجون من تحت حكم هذا المنظر واضح للبيان وهذا انكم للجميع واضح للجميع وفظل الاباره تمام اسمها في ولا نتوقف نتوقف في الثلاثة نعم نتوقف. نتوقف لا نكرم إذا لم يسر نكرمهم أما إذا سر لأن أنا ما ادري المولى فلا عدم إكرام زيد أو زيد أو زيد فمن أكرم من لا أكرم من الزيود فإن قلت أكرم هذا الزيد جنابك تقول لماذا هو لاحتمال أنا المطلوب إكرامه هو غير مطلوب إن قلت أكرم الجماعة أقول عندي علم قطعي بأن المولى قال لا تكرم ذلك واحد من الثلاثة فكيف تطلب الجميع فما دام العلم الإجمالي حاضر فيدور الأموضين أطرافه الثلاثة والعلم الإجمالي منجز لأطرافه الثلاثة فنتوقف في إكرام الثلاثة معنا هذا يجي في الامر الشبهه المفصول و اتضح المطلب واضح ق الشبهه المفهوميه الدوران في الشبهه المفهوميه تاره يكون لا احنا ما قرأنا بالامس صحيح ما قرانا بالضبط هل يسري اجمال الخاص المخصص الى العام ام لا يسري كان البحث السابق وهو حجية العام في الباقي كان في فرض أن الخاص مبين لا إجمال فيه أما ماذا لو كان الخاص مجمال وإنما الشك في تخصيص غيره مما علم خروجه عن الخاص وعلينا الآن أن نبحث عن حجية العام في فرض إجمال الخاص والإجماله على نحوين إجمال الخاء على نحوين الأول الشبهة المفهومية وهي في فرض الشك في نفس مفهوم الخاء مفهوم مفهوم مفهوم الخاء بأن كان مفهوم الخاء مجملاً نحو قوله عليه السلام السمة الأنبيا هنا في الكتاب متغيرة غير ما كنا نقوله في أثناء البيان. كل ماء طاهر الا ما تغير طعمه او لونه او ريحه يعني رائحته الذي يشك فيه ان المراد من التغير خصوص التغير الحسي او لا الأعم او ما يشمل التغير الحسي والمقداري ونحو قولنا أحسن الظن إلا بخالد هذا المتباينين نسان الأول أقل افضل الحسي أقل التقديري أفضل هنا أحسن الظن إلا بخالد متباينات وعندنا خالد خالد ابن الوليد وعندنا خالد ابن فلان قال الذي يشك في أن المراد من خالد هل هو خالد ابن باطر أو خالد ابن سعد مثلا قال الشبهة المفهومية أما المصداقية قال الشبهة المصداقية وهي في فرد الشك في دخول فرد من أفراد العام في الخاص مع وضوح مفهوم الخاص بأن كان مفهوم الخاص مبينا واضحا لا لبس في المفهوم لا إجمال فيه كما إذا كان كما إذا شك أو شك في مثال نفس الماء السابق أنما أن ماء معينه أتغير بالنجاسه فدخل في حكم الخاص أم لم يتغير فهو لا يزال باقي على طهارته والكلام في الشبهتين يختلف اختلافا بينا فلنفرض لكل منهما من الشبهتين المفهومية والمصداقية بحثا مستقلا. أما الشبهة المفهومية الدورانة الشبهة المفهومية ثارا يكون بين الأقل والأكثر كالمثال الأول التغير الحسي أو المقداري أو ما قلنا في أثناء الشرح ما قلنا أكرم الشعراء أكرم العلماء لا تكرم الفثاقة منهم وستكسوا النفاعل الصغيرة هل يدخل مع الفسقه أو يبقى تحت العام فإن الأمر دائر فيه بين تخصيص خصوص التغير الحسي وهو الأقل أو يعم الأفسر أو يعم التقدير فالأقل هو التغير الحسي وهو المتيقن والاكثر هو الأعم منه يعني من الحسي ومن التقدير واخرى يكون بين المتباينين كالمثال الثاني احسن الظن الا بخالد فان الامر دائر فيه بين تخصيص خالد ابن باكر وبين خالد ابن سعد لا ادري ولا قدر متيقن في البين ثم على كل من التقديرين يعني على المتضاينين أو على الأقل والأكثر إما أن يكون المخصص متصلا أو منفصلا والحكم في المقام يختلف باختلاف هذه الأقسام الأربعة في الجملة فلنذكرها بالتفصيل الصورة الأولى والثانية فيما إذا كان المخصص متصلا سواء كانت دوران فيه بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين. خبر سؤال. هل يسري إجمال الخاص إلى العام؟ قال: فإن الحق فيه أن إجمال المخصص يسري يسري إلى العام. أي عام؟ قلنا الفرد المشكوك من العام. ان اجمال المخصص فيه أن إجمال المخصص فيه يسري إلى العام. أي أنه لا يمكن التمسك بأطالة العموم لإدخال المشكوك في حكم العام وهو واضح على ما ذكرناه سابقاً أين؟ في الفصل الثاني قلنا إذا كان المخصص متقلاً من الأول لا ينعقد للعام ظهور إلا فيما فيبقنا دخوله تحت العام وهو واضح على ما ذكرناه سابقاً من أن المخصص المتقبل من نوع قرينة الكلام المتصله فلا ينعقد للعام ظهور من الأول الا إلا فيما عدا الخاص غير إلا فيما عدا الخاص فإذا كان الخاص مجمله سرى إجماله إلى الفرد المشكوك من العام, سرى إجماله إلى العام لأن ما عدا الخاص غير معلوم فلا ينعقد للعام ظهور فيما لم يعلم خروجه عن عنوان الخاص ما علم خروجه فهو مع الخاص ما علم بقاؤه فهو مع العام أما العام أما المشكوك فلا يعلم شمول العام له فيدخل تحت الخاص الثالث في الدوران بين الأقل والأكثر إذا كان المخصص منفصلا فإن الحق فيه أن إجمال الخاص ماذا؟ لا يسري لا يسري إلى العام أي أنه يصح التمسك بأصالة العموم لإدخال الفرد المشكوك تحت العام لإدخال ما عدا الأقل في حكم العام والحجة فيه واضحة يعني الدليل بناء على ما تقدم في الفصل الثاني من أن العام المخصص في المنفصل ينعقد له ظهور في العموم من الأول قبل مجيء الخاص المنفصل ينعقد له ظهور وإذا كان يقدم عليه الخاص لا لان العام كما كنا لا ظهور له، لا وإنما لأن ظهور الخاص أقوى من ظهور عام. قال وإذا كان يقدم عليه الخاص فمن باب تقديم أقوى الحجتين لو كان مخلي من باب تقديم ظهور اقوى الحجتين الطوارئ يكون افضل فاذا كان الخاص مجملا في الزائد على القدر المتيقن منه من الخاص فلا يكون الخاص حجه في الزائد يعني في المشكوك لانه حسب الفرد مجمل الخاص مجمل لا ظهور له فيه في المشكوك وانما تنحصر حجيه الخاص في القدر المتيقن وهو أقل والمشكوك يدخل تحت العام فكيف يزاحم العام فكيف يزاحم العام يعني فكيف يزاحم الخاص العام المنعقد ظهوره في الشمول لجميع أفراده التي منها القدر المتيقن من الخاص قبل ما جاء المنفصل العام يشمل حتى ما حتى الفتفه لكن بعد نجيء الخاص في بالدليل الخارجي خرج الفاسق تحت الخاص أما المشكوك فما عندنا دليل على خروجه من تحت العام قال فكيف يزاحم العام المنعقد ظهوره في الشمول لجميع أفراده التي منها من أفراده القدر المتيقن من الخاص ومنها القدر الزائد عليه المشكوك دخوله في الخاص فإذا خرج القدر المتيقن يعني الخاص بحجه اقوى من العام يبقى القدر الزائد لا مزاحمه لحجيه العام وظهور العام فيه في القدر الزائد فلا يسري اجمال الخاص من العام الرابع في الدوران بين المتباينين اذا كان المخصص منفصلا فإن الحق فيه أن إجمال الخاف أن إجمال الخاف يسري إلى العام، فألحق هذه الصورة الرابعة بالصورة الأولى والثانية إذا كان المخطف متصل لكن لماذا قال كل مخطف المستصل لأن المفروض حصول. العلم الإجمالي بالتخصيص واقعا عندنا قاطع بوجود علم إجمالي في الزيود الثلاثة وإن تردد بين شيئين أو ثلاثة ما في المثال فيسقط العموم عن الحجية في كل واحد منهما أو منهما من الثلاثة والفرق بينه وبين المخصص المتصل يعني بين المخصص المنفصل هنا وبين المخصص المتصل المجمل قلنا في الفرق انه في المتصل لا ينعقد ظهور العام من الاول اما هنا ينعقد ظهور لكن يخرجون من تحت حكم العام قال والفرق بينه وبين المخصص المتصل المجمل انه في المتصل يرتفع ظهور الكلام في العموم رأسه لان الخاص مقارن للعام وفي المنفصل المردد بين المتباينين ترتفع حجيه في الظهور اما له ظهور نعم لكن هذا الظهور ليس حجه وان كان الظهور البدوي باقيا فلا يمكن التمسك باصاله العموم في احد المرددين او في احد الثلاثه جدا الا بل لو فرض أنها تجري بالقياس إلى أحدهما فهي تجري يعني إذا قلنا اكرم هذا قد يقول الآخر لما ليس ألا تكرمه لن تكرمه هو وبل لو فرضنا أنها أصالة العموم تجري بالقياس إلى أحدهما أحد الزيجين فهي تجري أيضا بالقياس من آخر فهي بينهما ولا يمكن جريانهما معا لأننا نعلم قطعا لأن أحدهما اكرامه غير جائز ولا يمكن جريانهما معا لخروج أحدهما زيد بن أرقام عن العموم قطعا فيتعارضان ويتفاقطان وإن كان الحق المصنف يقول وإن كان الحق أن نفس وجود العلم الإجمالي يمنع من جريان أصالة العموم في كل منهما رأسا لا أنها تجري فيهما فيحصل التعارض ثم لا. من الاول علم الاجمالي موجود اطاله العموم لا تجري لا انها تجري فيصير تعارض بين الاثنين يتساقطان لا نحن من الاول نقول اذا العلم الاجمالي حاضر وعندنا اطاله العموم فالعلم الاجمالي يكسر اطاله العموم فمن الاول ضع حضور العلم الاجمالي اطاله العموم لا تجري ولا نقول تجري لكن يتعارض زيد مع زيد فيتساقطان ما نقول هذا الكلام نقول من الاول اذا كان عندنا علم اجمالي فلا نعمل اصاله العموم لان العلم الاجمالي حاكم عليها ومقدم عليها وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم